كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم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 إلى أ ه ل و ه م ق ل ب و ا انها تتقوا ر أ و ه م ق ا ل و ا إ ن ه ا فاليوم الذين آ م ن و ا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون الله اكبر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 أ ي ح س ب أ ن لم يره أ ح د أ ل م نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وما أ د ر ا ك ما ا ل ع ق ب ة فك رقبه